بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت